بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما ما أحل الله لك تبتغيم الله تأزوجك والله غفور رحيم.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 هذا قال نبأني العليم الخبير إن تبا. الله فقد صرت قلوبكما وإن تظامر عليه فإن الله هو مولاه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا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 ويفعلون ما يؤمرون يا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 ك على كل شيء قدير، يا أيها النبي جاد الكفار والمنافقين وظلظ عليهم، ومؤهم جهنم وبأس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح وبرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا